بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم بالحكيم هدى ورحمه للمحسنين هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخرتهم يوقنون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 فالناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ومن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ كَأَنَّ فِي أُدْنَيْهِ وَقَرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ كَأَنَّ فِي أُدْنَيْهِ وَقَرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خالدينا فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها وَأَلقاف الأرضواس تميدَ بِكُمْ وَبَتَّ فيِيه مِ كلُد وَأَلقَافِ الأقدضِ واس تميدَدِكُمْ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زوج هذا خَلْقُ الله فَأَرُونِي ماذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بل وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أنشكر لله آتينا لقمان الحكمَةَ نشكُر للِل وَلاقدَ آتَين لقمَان الْ الحكمَةَ نشكُر للِلل وَمَي يَشكُرزََّ ماَا يَشكُر وَلَا كَفَرَفَ إِ اللهَّه غَنِيٌ حَنيدَ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِبِنِهِ وَهُو يَعضُهُ يَاب لََّ ل تُشْرِك بِلنا وَإِذْ قَالَ لُقُمَ لِبِنِهِ ان شرد كل ظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفي صاله في عامين ان شكر لي ولوالديك الي المصير وَأَفْضَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْشُكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يا لَ إِه إِْتَكُمِثقالَالَ إن حَبٍَّ مِنْ قَرْدَل فَتَكُمْ فِي صَخَْةٍ أَ بِ السَّماواتِ أَوْ فيِي الأرض حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَ لِ فَتَكُمْ فِي صَخْرَة أَوْ فيِ السَّماواتِ أَوْ فيِي الأْضَاتِ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خبير. يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصدد في مشيك وغم صوتك ووقصد في مشيك وقب من صوتك إن أن كر الأصوات صوت الحمير إن أن كر الأصوات لصوت الحمير أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِن الناسَّاس مَيْ يجادِلُ في اللَّهِ بغَيرْرِعِلم وَلهُ دَو وَل كتاب مُنير وَمِن وَإذاَا قِيلَ لَ مُتَّبِعُ مَا أَزَلَ اللهَّهُم قالوا بَتَّبِعْ مَا وَجدَدنَا عَلَيْهِ أَبَأَن وَإِذاَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِع مَا أَزَل اللهَّهُ قالوا بَلْنتَّبِع أَلَ كانَ الشَّيطان يَدُهُم إ عَذاابِ السَّعي أَلَ كانَانَ الشَّيطان يَدُم إ عَذاابِ السَّعي وَمَيْ يُسلْلمِم وَجهَهَهُ إى اللهَّهِ وَوهوَ مُحسِنُ فَقدَ استْتَمسَكَ بالِالعَغوَةِ الْ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقا والى الله عاقبه الامور والى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره ومن كفر فلا يحزنك كفره إلَ إ مَرجعهُم فَنونَبِّعُهُ بِمَا عَمِلوا إلَ إ مَرجعهُم فَنَُِّعهُم بِمَا عَمِلوا إِ اللهَّ عليم نضطرهم الى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ وان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله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 لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو امن ما فِي الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ادخر والبحر يمده من بعده سبعه ما نفذت كلمات الله والبحر يمده من بعده سبعه ادخر ما نفذت الله ان الله عزيز حكيم ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحده ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحدة, كنفس واحده ان الله سميع بصير ان الله سميع صير الم أن ان الله يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل الم ترى ان الله يورج الليل في النهار النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وَسَخَّرَ الشَّسَ وَالْقَمََ كلُلّ يَجرلَأَجرٍ مُسَنزْماء وَأَ اللهَّه بِمَا تعملونَ خَبيد وَأَ اللهَّه بِنَا تعملون خَبيد ذَلِكَ ب بأن اللهَّه هو الحَقُّ وَأَ ماَا مِنْ دونُونهِ الباطِلُ وَأَ اللهَّه هو العكَبير ذَلِكَ ما يدعونَ منن دونُهِ الباطِلُ وَأَ اللهَّه هو العلي الكَب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 ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور واذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين واذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ كَفُورٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ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 ولا موجود هو جازن او والده شيئا ان وعد الله حقا ان وعد الله حقا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم الله الغَور إِ اللهَّه ادَهُ ع المُساعةِ وَيُنَزِن الغَيثَ وَيعلَمُ ماَا في الأرحام إِ وَما تَدْرينَنفسسُم ماذاَا تَكْسِب غَداء وَماَا تَدرينَفسُذا تَكْسبُ غَداء وَمَا تَدْرينَفْسُ بِأَأَض تَمود وَماَا تَدرين نَفسُ بِأَ أَض تَمود إن الله عليم خبير قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله